بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدين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 الَنَّ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى اللَّهِ كَلِبَاءٌ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهْقَاءٌ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَّا أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا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 القا صدون فمن اسلم فاولائك حر ورشدا وامما القاصقون فكانوا لجهنم محطبا وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء ان غدقا